بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه واله وبعد قال والله رحمه الله تعالى قد قد هذا هو الحرف الرابع عشر من من احرف المعاني الثنائيه قال قد لفظ مشترك يكون اسما وحرفا فاما قد الاسميه فلها معنيان الاول ان تكون بمعنى هاستقول قد تقول قدني بمعنى حسبي قدني بنون الوقايه أخذنا فيه من لما فيه وهي بنعالي عليها. قالا الحرف الثالث عشر سبق النظر حصله حصله سبق النظر ونحن في الحرف الثالث عشر قال في وهي الحرف الثالث عشر من أحره المعاني الثنائية. قال حرف جرن وله هو معان الأول الضفية وهي الأصل فيه ولا يثبت البصريون غيره. وتكون الظرفية حقيقة نحوذكروا الله في أيام معدودات ومجازا نحو لكم في القصاص حياة مجازا الأولى عدم التعبير بالمجاز هنا وإنما ظرفية حقيقية وظرفية معنوية ظرفية حقيقية وظرفية ماذا؟ معنوية لكن يطلقون على مجازا مجازا الأولى ترك هذا الظرفية قسمان ظرفية حقيقية وظرفية معنوية ولكم في القصاص حياة الظرفية هنا ما هي؟ معنوية معنوية معنوية قالوا مجازا نحو لكم في القصص حياة الثاني مصاحبه نحو يدخلو في أمم أي مع أمم الثالث التعليل نحو لمستكم فيما أخذتم فيه أي بسبب ما أخذتم فيه بسبب ما أخذتم فيه قالت فذلك الذي لمتنني فيه ما معنى لمتنني فيه أي لمتنني بسببه ألقيت علي الملامه الملامة بسببه قال الرابع المقايسة قال نحو فما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل المقايسة طيب ما هو ضابطها قال وهي الداخلة على تال يقصد تعظيمه وتحقير مثلوه داخل على تال أي على تابع يقصد به تحقير مثلوه أي تحقير متوعه الذي سبقه فما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ما هو المثلو الأول الحياة الدنيا يقصد تحقير الحياة الدنيا وتعظيم مثلوه ما ما هو المثلو ما هو الثال الذي يعظم الاخره لاخره قال الخامس ان تكون بمعنى على نحو, نحو ولو اصلي بنكم في جذوع النخل اي على جذوع النخل قال اساسا ان تكون بمعنى الباقي قوله كقول الشاعر ويركب يوم الروع منا فوارس بصيرون في طعن الاباهر والكلى ما معنى بصيرون في طعن الاباهر والكلى اي بصيرون بطعن الاباهر الاباهر عرق عرق من عروق الظهر كما ابهر عرق في المتن يعني في الظهر واذا قطع مات الانسان وهو غير الوتين الوتين عرق في ماذا في العنق متصل بماذا مجراه الى القلب لكن الابهر عرق في الظهر في المثل في الظهر إذا قطع أيضا مثل الإنسان قال بصيرون في طعن الاباهر والكلة أي بطعن وذكر بعضهم أن فيه في قوله يضرعكم فيه باء الاستعانة أي يكثركم به قال أستمع أن تكون بمعنى الى قوله فردوا, فردوا أيديهم في افواههم أي لا أفواههم ولا ثمن تكون بمعنى منه كقول امراه القيس وهل يعلم من كان أحدث عهده, احدث عهده ثلاثين شهرا في ثلاثه احوال ما معنى في ثلاثه احوال اي من ثلاثه احوال من ثلاثه احوال اي من بدايه ثلاثه اعوام وقوله ثلاثين شهرا في ثلاثه احوال هنا لماذا قال 30 شهرا مع ان الساء الحول كم الحول 12 لكنه الغى الكسر واخذ العقد الغى الاثنين واخذ العشرة فكم حسبها كم حسب ثلاثة احوال كم حسبها 30 شهرا قال 30 شهرا يعني حسب العقد عشرة بعشرة بعشرة واثنين باثنين باثنين الغاها الغاها هذا هو قال أتسعى أن تكون زائدة قال بعضهم بذلك في قوله تعالى اركبوا فيها قولا نقول صلى وتوكيل في القرآن أيركبوها أيركبوها لكن هذا ضعيف لماذا ضعيف لماذا ضعيف لأنها اركبوا فيها معناها اركبوا بداخلها والسفينة يدخل داخلها وليست كالجمل يعلى عليه وليست كالخيل يركب عليه فيعلى فالآية أبلغ الايه اركبوا فيها على جعل فيه بمعنى الظرفيه أبلغ من الذي ذكره أنها صلوة توكين لا بلاغة الآية ان نقول هي ظرفيه فهي ابلغ في المعنى فهي تدل على ان السفينه هذه تظل من الشمس وتكن من المطر وهم كانوا في طوفان يحتاجون الى الظل وإلى الكن فهي ظرف لهم ظرف لهم فهم دخلوا فيها اركبوا فيها اي ادخلوا فيها فاركبوا ضمنها معنى ادخلوا ولا يركبوها وأجاز ابن مالك أن تزاد عوضا كما تقدم في عن فتقول عرفت في من رغبت أي من رغبت فيه فحذفها بعدها من وزادها قبل من عوضا كما تقدم عن يعني انتزال عوضا طيب صفحه 48 و 200 قال تنبيها مذهبوا مذهب أهل المحققين من أهل البصرة أن فيه لا تكون إلا للظرفية حقيقة أو مجازا ما مع حقيقة أو مجازا حقيقة أو معنى أو معنى تعبير بالمجاز هذا لا ينبغي والضرفية ما هي الضرفية حقيقية وماذا معنوية قال وما اوهم خلاف وما اوهم خلاف ذلك رد بالتأويل إليه والله سبحانه أعلم إن شاء الله إله نزاك الله خيرا